يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد سبحانه وتعالى تشتد حاجتنا إليه وافتقارنا إليه عند الشدة والبلاء ويظهر ذلك في أمور منها أولا الإيمان بقدر الله تبارك وتعالى وقدرته وأن كل ما يجري ويحيط بنا إنما هو بتقدير العليم الحكيم سبحانه وتعالى فالأمر أمره والحكم حكمه والتدبير تدبيره كل شيء بأمره سبحانه وتعالى وخلق كل شيء فقدره تقدير. إنا كل شيء خلقناه بقدر فكل شيء بتقدير من العزيز العليم الحكيم سبحانه وتعالى ولذا يجب أن نؤمن بما يحيط بنا إنما هو من قبيل القدرة الإلهية والتدبير للملك سبحانه وتعالى وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكرى للبشر نما هو تذكير الله سبحانه وتعالى يريد أن يذكرنا وهذه الجنود التي يسلطها علينا إنما هي بحكمه من عنده سبحانه وتعالى وهذا الفيروس المنتشر بيننا في هذه الأيام ليس حديثا وإنما الإنسان له علاقات أزلية مع الفيروسات على اختلاف أنواعها أما هذا الفيروس خاصًا فينتمي إلى عائلة عريقة تسمى عائلة الكورونا هذه العائلة معرفتنا بهذه العائلة منذ 1960 يعني منذ ستين سنة ونحن نعلم هذه العائلة عائلة محترمة تتكون من أربع أفراد أو أربع أنواع من الفيروسات كانت تعيش في الغابات في أجساد الطيور والحيوانات كالخفافيش ولا تنتقل للإنسان وإذا انتقلت إلى الإنسان كان تأثيرها بسيطا فربما في الستين سنة الماضية أو أصيب واحدٌ منا بهذه الفيروسات الأربعة وجاء رشحٌ وبردٌ وزكام وشفية وهو لا يعلم أنه أصيب بالكورونا وسلم الله سبحانه وتعالى إلى أن جاء عام 2000 تقريباً يعني من عشرين سنة تطور هذا الفيروس والأربعة اللي كانوا مؤدبين محترمين بدأوا ينتقلوا إلى الإنسان ليه لأن الإنسان جليل الأدب إحنا اللي مش محترمين العيلة دي كانت عايشة في أمان الله لا بتجرب إلينا ولا إحنا من روحلها لغاية لما البشر في الصين بدأوا يصطادوا هذه الحيوانات البرية والخفافيش ويعرضوها في الأسواق للأكل فبدأ يتطور الفيروس وينتقل إلى الإنسان فجاء فيروس سارس من 20 سنة انتقل ل 27 دولة 8 شهور أصاب 8000 واحد الوفيات كانت في حدود 800 يعني 10% واستطاع الإنسان بفضل من الرحمن أن يحتوي المرض ويعدي ومن يومها لغاية النهاردة لم يصب أحد من البشر بهذا الفيروس تمر الأيام وبعدها بسنوات قليلة يظهر يبقى احنا كنا بنقول أربعة مؤدبين طلع واحد شاز من العيلة ديت بسبب جلة أدب الإنسان وهو سارس طلع واحد جديد او بنسميه رقم ستة وظهر في السعودية رجل مزارع بسيط انتقل إليه هذا الفيروس من خلال لحوم الإبل استمر في السعودية وموت حوالي 2000, 2000 وشوية في السعودية في عام واحد واستطاعوا أنهم يحتووا وانتهى الأمر أما في نوفمبر 2019 يعني أواخر السنة الماضية والناس يستقبلون عاماً جديداً عام 2020 وكلهم أمل في حياةٍ سعيدة يفاجئنا كورونا اللي هو رقم سبعة في العيلة المحترمة يفاجئ هؤلاء البشر ولكنه تحور وتطور واستطاع أن ينتشر بسرعة مصيبته الكبيرة في أنه مالوش أعراض يعني يكون في جسم الإنسان لمدة خمستاشر يوم وبعد كده عايز الإنسان قوي عايز الإنسان ما شاء الله واجف على رجلية علشان تمشي هنا وتروح هنا وتختلط بهنا وتختلط بهنا فينتشر المرض بشدة وبعد الخمستاشر يوم ولا الاربعتاشر يوم الإنسان بيجع مرة واحدة هذه هي خطورته القتل اللي بيموته أو القتلى أو الناس اللي بيموته بهذا المرض الحالي من اثنين لثلاثة في المية يعني ليس بخطورة الفيروسات السابقة لكن خطورته الحقيقية في سرعة الانتشار الواجب علينا الآن في هذا الوباء وهذا المرض المرض اللي أذل دول عظمى جندي من جنود الله يعني الدول العظمى تأخذ قرارات لم يكن في بال إنسان إن هي ممكن تخذها في يوم من الأيام لما أمريكا تعلق الرحلات الجوية إلى أوروبا أوروبا تصبح منغلقة تصبح بؤرة من بؤر هذا المرض إيطاليا عندها قوائم الانتظار انتظر دورك يا فندي لما تأخذ الرعاية الطبية أول مبارح يموت ربعمية حاجة وسبعين ستة وسبعين واحد في يوم واحد في إيطاليا فالموضوع خطير وإحنا واخدينه باستهتار لأن ربنا حمينا لغاية الآن ربنا لغاية الآن حمينا فإحنا نحاول إن إحنا نتجه إلى الله لأن هذا جندي من جنود مين من جنود الله بقى مش إدنتنا بقى نلتمس الأعذار ونروح يمين وشمان يبقى نعمل نؤمن بالله ونؤمن بقضائه وقدره الأمر الثاني الصبر في ناس تضرروا في حياتهم وفي معيشتهم وفي ممكن أبدانهم فنصبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رقم ثلاثة كمال التوكل على الله وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى نجد بعض الناس يصيبهم الفزع والهلع والخوف والدمار وخايف هي يا عم فيه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون رابعا الرجوع إلى الله في ظل البلاو اللي احنا فيها والأخبار والدنيا والموت نجد ما بعض الناس ما زال بيقترف المنكرات وبيغشى الفواحش الكدب والخيانة أذية الجيران الغيبة والنميمة عقوق الوالدين قطيعة الأرحام العدوات مع الناس اكل الميراث ما زال, ما زال بعض الناس أنت مستنى مستنى ده حاجة أنت مش هتشوفها جاء لك في الجو هتستنى فيك 15 يوم بعد كده تموت عادي يعني أنت عند ربنا ولا حاجة الدنيا لا تسوي عند الله جناح بعوضة أنت بتجمع لمن فأنت خلي بالك خلي بالك تجه إلى الله توكل على الله توب إلى الله اللي أنت بينك وبين ربنا صالح خامسا يجب علينا الأخذ بالأسباب لما الدولة ولي الأمر يقول لك ما تعملش كده ما تعملش كده ما تروحش الشغل ما تروحش الشغل ما تتجمعوش تجمعات كبيرة ماشي من تجمعش تجمعات كبيرة يبناخذ بالأسباب لأن الله سبحانه وتعالى كما خلق الداء خلق له دواء والدواء هو السبب فيجب علينا أن لنلقي بأيدينا إلى التهلكة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح العزل الطبي اللي هم بقولوا عليه دلوقت العزل الطبي ده النبي والصنبي الإنسان المريض ما يروحش على ناس أصحاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجزوم فرارك من الأسد يوم أنت تفر من المكان اللي فيه وباء قالوا لك التزم بيتك التزم بيتك قالوا لك ما تختلطش ما تختلطش قالوا لك إذا كان فيه أعراض تعمل كذا اعمل كذا التنظيف والوقاية التنظيف والوقاية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يرعانا أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اختفى ثم أما بعد من هذه الأمور الواجب علينا الأخذ بها في هذه الأيام خاصة وفي جميع الأيام أخذ المعلومات من المصادر الموثوق منها لأن في بعض الناس بيستغلوا الظروف في ناس أعداء للبلد في ناس أعداء للإسلام وأعداء للمسلمين ممكن يهيج لك الرأي العام ويعمل لك مشاكل من لا شيء خاصة في وجود وسائل التواصل الاجتماعي الموجودة بيننا أوعت أخذ معلومة من وسائل التواصل الاجتماعي لأن احنا شفنا مش عارف الجارديان تسعتاشر ألف مصاب في مصر طيب فين هم احنا... طيب ما احنا شايفين البشر اللي قدامنا وتطلع الحكومة وتكذب وإحنا عددنا في حدود 200 وإن شاء الله الأمور من السيطرة فيا ريت لا نصيب أنفسنا بالهلع والفزع نتوكل على الله ونرجع إلى الله ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى الدعاء ودي آخر حاجة هتكلم فيها ان إحنا مطلوب إلينا إن إحنا ندعو الله سبحانه وتعالى ليلة نهار أن يحفظنا وأن يحفظ بلادنا وأبناءنا وأهلينا إنه ولي ذلك والقادر عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يدعو برفع البلاء ودفع هذا الوباء فعند الإمام البخاري باب الدعاء برفع الوباء والوجع وعند النسائي في السنن الكبرى باب الدعاء بنقل الوباء النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن ينقل الله الحمى من المدينة إلى الجحف وفعلا استجاب الله سبحانه وتعالى فنحن ندعو الله أن يحفظنا وأن يحفظ بيوتنا وأن يحفظ أبناءنا دي الدعاء العام أما الدعاء الخاص أول شيء لسانك دايما سيبك مجا من الأخبار وجال وجلنا والأعداد واللي مات واللي صحي سيبك اتجه إلى الله ليل نهار اقرأ المعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم ما استعيذ بمثلهما صلى الله عليك يا رسول الله يعني ما فيش حد استعاز بشيء أفضل من, من المعوذتين رقم اثنين دائما تدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام دايما تدعي يا رب احفظني واحفظ بيت واحفظ أهلي واحفظ المسلمين رقم ثلاثة وآخر حاجة في أذكار الصباح والمساء حاجة بسيطة وكلنا كلنا كلنا المفروض نحفظها النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما من امرئ يصبح أو يمسي فيقول بسم الله احفظ معايا سطر واحد جملة واحدة سهلة جدا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم إلا لم يصبه الله بذلك الداء وعند أبي داود إلا لم يصبه الله بفجأة وباء يعني مش يصاب بالأوبئة والأمراض المنتشرة عندما تسمع وترى الأخبار تقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلا به كثيرا من خلقه الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لو قلت الدعاء ده كان حقا على الله ألا يصيبك بما ابتلي به من استعذت منه لو أنت استعذت ربنا سبحانه وتعالى يعيدك الموضوع مش مستاهل الهلع والفزع الموضوع مستاهل ان احنا نتوكل على الله نؤمن بقدر الله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا نعود إلى الله نأخذ بالأسباب نكثر من الدعاء هذا هو الواجب علينا في هذه الأيام نسأل الله بمنه وكرمه أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين اللهم ارفع الغلا والبلى والأوبئة والأمراض والأوجاع عن بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم احفظنا وحفظ أبناءنا وحفظ نساءنا اللهم احفظ المسلمين يا رب العالمين اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا ومن وعن شمائلنا ومن فوقنا يا رب العالمين ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نسألك العافية والصحة وأن ترفع عنا ما ينزل بالناس من وباء وفيروسات يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اللهم عافنا واعفو عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شرور خلقك سلمنا اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشفور وتجارة لا تبور برحمتك يا رحمن يا غفور اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا سميع الدعاء اللهم وفق ولي أمرنا اللهم وفق ولي أمرنا والقائمين على هذه البلاد يا رب العالمين لكل خير ومصلحة للعباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله وأخم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا